بسم الله الرحمن الرحيم الف را كتاب انحكمت اياته ثم فصلت ملد حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني لكم من هنا نذير وبشير وأن يستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسموم ويؤتى كل الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم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 وكان عرشه على الماء ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عمل ولئن قلتم أنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقول أن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرتنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسون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 أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدر كأي يقول أي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 فَانفُتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ وَدَعُوا من, مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أولئك يؤمنون به، وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارٌ مَوْعِدٌ فَلَا تَكُفِّي مِرْيَةً مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِن مَن يَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا نعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجاً ويبغونها عوجون وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وَمَا كان لهم وما كان لهم من دون الله من أولياء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 إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرًا مثلنا ما نراك إلا بشرًا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أراضٌ ونباد يرئى وما نرى لكم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 تَعْنِي يَتَعَالَوْن أَنْ نُلْزِمُكُمُهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ عَلَا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي ولكنني أراكم قوماً تجهلون يا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَك وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الضَّالِّينَ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 ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نَسْخَرُ منكم فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتْنُ رُقُلْ نَحْمِلْ فِيهَا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 ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مِحْنَةٍ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ طَارَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَحْصُصُنِي مِنَ الْمَاءِ آلا لا عاصم اليوم من امر الله قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج وحال بينهما الموج فكان من المغرق وقيل يا أرض بنعي ماءك ويا سماء أطلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح الرب فقال رب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 بيك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني والا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين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 ثُمَّ تُبُو إِلَيَّ أُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِيدْكُمْ قُوَّةً وَيَزِيدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هود مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْمِكَ وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَدْرُونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ هُدًى نَجَيْنَاهُ دُوَّ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَيْنَاهُمْ وَنَجَيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتَلْكَ عَادٌ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 قالوا يا صالح قد كن تفينا مرجوا قبل هذا أتناهنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني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 فذروها تأكل في عرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قربفعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، فلما جاء أمرنا نجينا صالحاً والذين آمنوا معه، نجينا صالحاً والذين آمنوا معه برحمه منا ومن خزي يوم إذ إن ربك هو القوي العزيز.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 قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إلَيْهِنَّ كِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِفَّةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُوطٌ وَمَرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَاهَا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 رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا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 وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولم جاءت رسولنا لوطا سئبهم وضاق بهم ذرع وضاق بهم ذرعوا وقال هذا يوم عصيب وجاهه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله.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 قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركم شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عند ربك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 ولا تنقص المكيال والميزان إني أراكم بخيره وإني أَخَافُ عليكم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِصْتِ وَلَا تَبْخَسُوا وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو أن فِي في أموالنا ما نشاء. إن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 عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم أنكم شقاق أي أن يصيبكم أي يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط من كُن بيبعد واستغفر ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود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 قال يا قوم ارهط اعز عليكم من الله واتقدموا ورائاكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذابه يخزيه ومن هو كاذب وارتقوا إني معكم رقيب ولم جاء أمرنا نجينا شعيبا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا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 وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.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 فَسَهُمْ فَمَا اغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ فَمَا اغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَقْدِيرٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لا لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم جمع لهم الناس ذلك يوم جمع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نأخذه إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. فمنهم شقيو وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير, لهم فيها زفير وشهيد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 وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا ففي الجنة, فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ, ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور فَلَا تَكُفِ مِرْيَةً مِمَّا يَعْبُدُهَا أُلَاءٌ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ أَبَا أُوْحَمٍ مِنْ قبل وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُنَّ نَصِيبَهُمْ ضَيْفًا مّن قُنُصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ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 ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى ذلك ذكرى ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين لو كان من القرون من قبلكم ألو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا إلا قليلا من, من أنجينا منهم وَاتَّبَعَ الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة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 وَكُلٌّ قُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَبَائِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمُعْيَظَةُ وَذِكْرَ عَلِ